قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ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 وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَا هُمْ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن شَاءُ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 122. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون 123. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه 117. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين 118. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين 119. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين 111. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فائلين 112. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون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 هَذَا ذِكْرٌ مِمَّنْ مَعِي وَذِكْرٌ مِمَّنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رسول إلا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 119. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون 110. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 111. لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا ظهورهم وَلَا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون وَلَا ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا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 119. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون 110. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذر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 اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِينُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينَ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 112. وتالله أَصْنَامَكُمْ أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين 113. فاجعلهم جذادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون 114. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن 117. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم 118. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون 119. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبرهم هذا فاسالوهم فاسالوهم ان كانوا ينطقون فرجعوه الى انفسهم فقالوا فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم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 112. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين 113. ولوطا آتيناه حكما مِنَ ونجيناه من القرية التي كانت تعمل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 111. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون 112. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين وَمِنَ ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين 118. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم فَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلِكَ فَلْيَنظُرْ كُلٌّ مِمَّنْ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 وَإِذْ كَرِئَ إِنَّ آدَى رَبُّهُ رَبِّ لَا تَدَرْنِي فَارْدُهُ وَأَنْتَ خَيْرُ الوارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ 111. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين 112. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا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 وحرام على قريه اهلكناها وحرام على قريه من اهلكناها انهم لا يرجعون حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون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 119. سَبَقَتْ سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون 110. لا يسمعون حسيسها وهم فيما لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون 116. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما 119. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين 110. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون 121. إن في هذا لبلاغا لقوم وَمَا 122. إِلَّا أرسلناك إلا قُلْ للعالمين 123. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم 119. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون 110. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما 117. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين 118. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن على مَا على